وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ويسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفس إن لاوسعا ولا دين كتابي انطقوا بالحق وهم لا ي بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عُمْرَتٍ مِنْهَا ذا حتى اِذَا أَخَذْنَا مُرْفِقِي بِاللَّذِينَ أَبْيَوُا الْمَجَاءَ رُومَا لَا تَجِدُ أَرْضَ الْيَوْمِ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِعٌ تَدْرُونَ أَمْ فَلَمْ يَدْبَرِ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيٌّ بَلْ جَاءُونَا بِالْحَقِّ وَاكْتَرُوا لِلْحَقِّ كَارِعُونَ وَلَوْ تَبَعًا الْحَقُّ أَنْغَامٌ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ بَل اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرٍ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَتَّخِذُونَ اللوم خرج فخرج ربك خير وهو خير رازقين وانك لتدعو صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِال